フィ يوم كان م, م, م ق د ا ر خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمل و تكون الجبال كالعين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 إلا ل ا م ص ل الذين ي ن هم ع ل ل ى ص ا ت ه م د ا ئ م و ن و ا ل ذ ي ن في أ م ا ل ه م حق م ع ل و م ل ل س ا ئ ل و ا ل م ح ر و و م ا ل ذ ي ن يصدقون بيوم الدين والذين ه م من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ش ف ق و ن إن ع ه ا و ن ا ب ل ذ ي ن ه للعلوم ح الاسلاميه ف ظ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 عن اليمين وعن الشمال عزيم أ ي ط م ع كل امرئ منهم أ ن يدخل ج ن ة نعيم كلا, كلا انا خلقناهم مما يعلمون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 يوم يخرجون من ا ل أ ج د ا ث سراعا ك أ ن ه م إ ل ى نصب ينفضون خ ا ش ع ة أ ب ص ا ر ه م ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوم